فجعله غثاء أخوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعت ذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى